Subbuh quddus rabbul malaikati war ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ